بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تأمرون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد